114. فلا أقسم بمواقع النجوم 115. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 116. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسرون 112. تنزيل من رب العالمين 113. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 114. وتجعلون رزقكم أنكم 114. فلولا إذا بلغت الحلقون 115. وأنتم حينئذ تنظرون 116. ونحن أقرض إليه منكم ولكن لا تبصرون 114. ترجعونها إن كنتم صادقين 115. فأما إن كان من المقربين 116. فروح وريحان وجنة نعيم 119. فسلام لك من أصحاب اليمين 110. وأما إن كان من المكذبين الضالين 111. فنزل من حميم 112. جحيم 113. 112. هذا لهو حق اليقين 113. فسبح باسم ربك العظيم 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. سبح لله ما في السماوات والأرض 116. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت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 يَولَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 111. وإلى الله يُولِجُ الأمور 112. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور 113. آمنوا بالله تَحْلَفِينَا فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبير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 لن الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ان لا تنفقوا في سبيل الله وللله غيرات السماوات والارض لا يستوي منكم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 انقضت باسم نوركم قيل ارجعوا ورائاكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا ورائاكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب 119. باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 110. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وَتَرََّصتُم وَرتَابِتُم وَغََقُم الأأَمَانِ يُحَتَّ جَ أَأَممرر اللهَّهِ وَغَروَّقُم بِاللهِ الغَرور فَلْ يَوْمَ لاَا ي خَضُ مِنكُم فِرِيَةُ وَل مِنَ الَّذينَ كَفَرور 120. مأواكم النار هي مولاكم وبئس